Thank <laughs> you. Never فيتامي وعدنا ما كنت اسال نفسي نعطيه لجسمي واكرم من عضايا الارواح بلك خير من بالقاء خير اناني وبلغ غير خدرنا من ثلات وسلامي واعتقاما كثأنا من عضايا قلبي سامي وجرم الأرواح منا بنكاء خير الألام وبلغم خجار عنا من صلات وسلامي. حينا ننسىك يا اصفر <تصفيق> راسك خللك في لفك كلب يتبع لك را ونسيتنا ديني و بي الخلا زرع خلو صوابك دامية ضربوا على ليسر وليمان نصبوا لك الأشباك في داخل المديان والجو لك الربيان وبي الخلا زرع خلو صوابك دامية ضربوا على ليسر وليمان ويله مستحل في حلقي العذراء تبينك دمعي جرف من فوق العوج والله لا بنسك يا سيجال وزلان حتى ونا في الجابر فرحو فوق المجرة ما الحب حاجة Oh alasuka Kadadaish al suka Wa kuntu ahwa qurbahu Wa arsalahu ليس عندي حال دون تحرشني مثل الجفا وكل من عنا فني في حبه ما أنصافه يا أيها البر الذي من حيه قد رفرف أظهرت من وجد الذي في مهجدي قد اختفى. Aku bayi sintel, bayi sintel, bayi sintafah. Ya Tuhan, apa yang ada antara kita? Kasih mina al-hudis sabah, cuba tahi arwahna, wahmuhakadin tabah. Ya Rabbana, ya Rabbana, kita berkorban musabah. فإنه زادت في الراح منا شغفا ترحم إلهي زعفنا نحن قوم مضاعف لن نستطيع الصبر عن محبوبنا ولا الجبل فكشف الله ذرانا يا خر من قد كشف ومن علي بالكون محبوبي جاهر وخفى استل يا ربي على أعلى البرع يشاركا فأله وصحبه ومن له كد اختفى <تصفيق> Ya يا ارحمن يا رحمن يا من ديوان على صبري ارحمني على بعدنا ولن تنسى Mujudi walai Hassan, salia ala Sufweh. <Susuk> Muhammad walad al Zaman, walinkah sahabin, ushuhmadal Azman, walinkah tuam baal al ard man yasawi dawaw ajib ajib ya rabbi al sha' manisi ahsan wanniya ala safi muhammad wala dadla walin kaza safi washwa mal al azma walin وشو احمد الزمار يا سنه يبدا وتهي هذه يا رصياشه ما والهوا لا خبهد ما له دواء، في البدن يبقى مساير للممان، في الخبرة تناب النوباء. فالجيب عجماء بقت الفؤاد واستلمت الحكم منك الفعاد إيش غير الصبر جاي معتباد من خامير رجعنا لضيوفنا عذبونات وكم لا ترحمون وان سمعت نشتكي لا ترحمون. ارغدوا ولا تسالون كيف ذا الخبر ريتنا والله امنا بالغرب ما هو مستحيل والتباعد حمل عبء ثقيل الفرصه امريكا والوقت فات بالخابره لن نضل اليوما الوثائق والرسائل ماتت في لا بجي كل من الاخر بعيد دوركم هو ليحل المشكلات بالخابره لن نضل دي في الغلو، ما جديرنا نكتو مهجود كيف تخفى والعيون الماكيات؟ في الخبرة الكنا ضلوما، لا تهتكن ولا خن العهود، في الهوية ما تعدين الحدود، يوم سحرتنا العيون الساحرات؟ في Aina tun an kajah yumm upin an fil mabarat far yumawla tawala tayashay jalla khadbu wa umurun asurat wa la batum wal ta shal mustafa I'm uh -huh. Yeah. Bye. I'm in love.